وصل الكلام إلى فروع الخلالي في القبلة وقبل الدخول في فروع الخلال لابد من التعرض إلى تحديد القبلة الواقعية والتنزيلية حيث إن حكم الفروع يظهر ويتبين من خلال بيان تحديد القبلة وفي تحديد القبلة جهات من الباحث الجهة الأولى هل أن القبلتاء خصوص الكعبة والفضاء التابع لها عرفا أم أن القبلتاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء كما نسب إلى المشهور القول بذلك وقد ذكر الأعلام كالهمداني وسيد المستمساك وسيدنا قدس سر قدسات أسرارهم أنه قد يستدل لمسلك المشهور القائل بأن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء بوجهين، الوجه الأول عقلي وهو أنه لو لم تكون القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء لا تعذر استقبال القبلة في الصلاة بالنسبة إلى النائم عن مكة إذا كانت المسافة بينه وبين مكة بعدا فاحشا فإن هذا لا يمكنه استقبال بنيه الكعبه او الفضاء التابع لها عرفان فهل يسقط في حقه شرطيه الاستقبال حيث ان سقوط شرطية الاستقبال في حق النائي مستنكرون ومصادمون للمرتكز المتشرعين فلا محاله المراد من الاستقبال استقبال هذا الخط من تخوم الأرض إلى عنان السماء وقد أشكل سيدنا قدس سره على هذا الاستدلال بإشكالين صفحات أربعمائة وستة عشر الجزء الحادي عشر من موسوعته فأفاده طبعا هذا الكلام اللي بقول المفروض سبورة اشرحها على أشرحه على السبورة بس خب ما فيه فأنا أقول أن توجهوا إليه يعني هذا الكلام يريد له يعني الشرح بالكتابة فأفاد قدس سره أننا بمقتضى كروية الأرض نفترض أن هناك دائرة وأن الكعبة تقع في القطب الجنوبي لهذه الدائرة فلذلك تنقسم البلدان بلحاظ الكعبة إلى أقسام أربعة القسم الأول ما ليس بينه وبين الكعبه زاوية قائمة أي ليس بينه وبين الكعبه تسعون درجة وهي المدن الواقعة بين نقطة الجنوب ونقطة الشرق او بين نقطة الجنوب ونقطة الغرب فالبلدان الواقعة بين القطب الجنوبي وراس المشرق او راس المغرب ليس بينها وبين الكعبه 90 درجه اذ لا تشكل زاويه قائمه من الدائره وحين إذن مثل هذه المدن لو وقف المصلي فيها ومددنا خطا وهميا من مقاديم المصلي إلى قطب الجنوب الذي فيه الكعبة، فإنه يتقاطع معه يعني يتصل به بلحاظ ان مقتضى كرويه الارض ان البلدان الواقعه بين القطب الجنوبي النازل وبين اقصى الشرق لها ميلان نحو القطب الجنوبي فبلحاظ ان لها ميلانان لو مددنا خطا وهميا من مقاديم المصلي نحو الكعبه او هذا الخط الذي فيها لا اتصل به وهذا واضح القسم الثاني المدن الواقعه في راس الشرق او راس الغرب فإن المدن الواقعة في رأس الشارق تشكل جنوب زاوية قائمة لأن البعد بينها وبينه القطب الجنوبي تسعون درجة فبما أنها تشكل زاوية قائمة إذن قطب الجنوبي الذي فيه الكعبه يشكل زاوية قائمة هكذا قطب الشرقي يشكل ايضا شنو؟ زاوية قائمة فبما أن ما في رأس المشرق يشكل زاوية قائمة إذن أي خط يمتد من المصلي نحو الكعبة لا يتصل بخط الكعبة اذ الخطان متوازيان والخطان المتوازيان لا يتقاطعان مهما بلغا من الامتداد والعلو فهذا في المشرق وذاك في الجنوب مهما امتدت خطوط من احدهما نحو الآخر فإنه لا يتقاطع معاه ولأجل ذلك لا يجدينا شنو لا يجدينا لا يجدينا أن نقول إن القبلة هي من تخوم الأرض إلى عنان السماء فإن الاستقبال في هذا الفرض لا يتحقق على كل حال والقسم الثالث ما يقع وهذا أعظم ما يقع في القطب الشمالي فالكعبة في أقصى الجنوب والمدينة في أقصى الشمال يعني بينهما مئة وثمانون درجة بقدر محيط الدائره وحينئذ أي خط يمتد من المصلي وهو في القطب الشمالي يتجه إلى خط موازن لشنو؟ لخط القطب الجنوبي فلا يتقاطع معه كي يتحقق الاستقبال وأما القسم الرابع فهو أن يقف المصلي كما لو أخذنا سماحه السيد عباس وأوقفناه في نقطة مسامتة للقطب الجنوبي من الخلف باعتبار أن الأرض كرة فنضع السيد في نقطه مسامتة لنقطه القطب الجنوبي من طرف اخر فهنا اذا وقف السيد الجيد في هذه النقطه تساوت الابعاد بينه وبين الكعبه فهو سواء اتجه شمالا او جنوبا او شرقا او غربا فان هناك خطا شنو يوصله بالكعبه فهو من جميع الجهات له خطوط متساويه مع موطن الكعبه في القطب الجنوبي ولذلك يعد مستقبلا و مستدبرا في ان واحد هو مستقبل بلحاظ بعد مستدبر بلحاظ بعد اخر وقد يقال في مثل هذه الصوره بان شرطيه الاستقبال تسقط شرعا لان هذا في الواقع مستدبرون حيث لا يمكن اجتماع الضدين في محل واحد بان يقال هذا مستقبل للقبل واقعا ومستدبر للقبل واقعا فلا محاله تسقط شرطيه الاستقبال ولكن الصحيح وإن ذكر هذا شيخ البروجردي في الحاشية ليس صحيح ولكن الصحيح أنه لا مانع من اجتماع الضدين في محل واحد من جهتين وزاويتين هذا ليس امرا محالا وبما أن ظاهر الأدلة انه يكفي في صحه الصلاه صدق الاستقبال فولي وجهك شطر المسجد الحرام يا سيد عباس ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فإذا صدق الموضوع انه ولا وجهه شطر المسجد الحرام شنو كفى في صحه الصلاه والمتحصيل من هذا الوجه ان الغرض الذي من اجله قال المشهور بأن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء ما هو الغرض وهو أن يستقبل النائي الكعبال يتحقق هذا الغرض في البلدان الواقعة في رأس الشرق أو الغرب أو الشمال. الشمال فإن قلت إن عدم تحقق الغراض لا يلغي أصل المبنى والرأي فلنقول إن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء وفي نفس الوقت نقول بكفاية الاستقبال الاستقبال العرفي بلا حاجة للاستقبال الحقيقي مثلا من كان على السطح وكان شخص في صحن الدار هل يستطيع أن يستقبله وهو في موقع نازل عين أم لا نقول نعم إن لم يمكن الاستقبال الحقيقي فيمكن الاستقبال العرفي بمعنى انه لو نزل إليه لراه اذا ارتفعت الحواجب والموانع وهذا النحو من الاستقبال العرفي يتحقق في من يكون في أقصى الشرق أو أقصى الشمال، بمعنى أنه لو سار لو سار نحو الكعبة ولم تكن هناك موانع لرأ لرأ الكعبة، فهذا النحو من الاستقبال كافي إن قلتها كذا قلت. إذا كان الاستقبال العرفي كافياً فما هو الوجه في أن نرتكب مؤنة زائدة ونقول القبلة من تخوم العرض إلى عنان السماء إذ لا موجب لهذا الرأي ما دامت النتيجة سنكتفي فيها بال استقبال العرفي فلنقول من الأول إن القبلة هي بنية الكعبة والفضاء التابع لها ونكتفي بالاستقبال العرفي هذا هو الإشكال الأول الذي أورده سيدنا قدسيس الرهوب على هذا المبنى وهو إشكال متين الإشكال الثاني لا أدري من وين هذا الإشكال لعله من الناسخ وإلا المقرر أجل شأنا من أن يشكل هذا الإشكال الثاني قال صفحة أربعمائة وخمسة عشر لبعده في حد نفسه ليش؟ لتبدل القبل آنا فآنا وعدم كونها ذات ثبات وقرار بناء على حركة الأرض حول الشمس سواء كانت وضعية او انتقالية كما هو الصحيح <تصفيق> لوضوح ان الفضاء الممتد من السماء الى الكعبه يتحول من مقره تدريجان ويتحرك بحركة الأرض فلا يكون نقطة ثابتة وبالجملة لازم هذا القول عدم استقرار القبلة وأنها تتبدل في كل آن وهذا لو لم يكن مقطوع العدم فلا ريب في كونه خلاف المتراء من ظواهر الأدلّام حيث إن المستفاد منها أن القبلة مهما كانت فهي شيء معين مشخص ثابت مستقرون من الواضح أن هذا الإشكال ضعف هذا الإشكال فإنه يرد حتى على مبنى سيدنا قدس سره من أن القبلة هي بنية الكعبة والفضاء التابع لها وأما جواب الإشكال فهو أنه المعتبر في القبلة أهتبات بلحاظ مركزها لا بلحاظ النقطة المسامت لها من السماء فإن الكعبة إذا لاحظنا ما يسامتها من نقطة في السماء فإنها طبعا متغيرة بحكم الحركه ولكن بلحاظ مركزها فيجن ثابت كثبات المصلي وإلا حتى المصلي لم يكن ثابتا وبما أن الثبات بلحاظ المركز كاف فهو كاف على كل التقديرين والمبنيين هذا هو الدليل الأول على مسلك المشهور الدليل الثاني طبعا سيد الإمام له كلمات هنا فيها كلام وكذا نؤجلها إلى غد إن شاء الله لأنه عنده يصر على الاستقبال الحقيقي أن المعتبر هو الاستقبال الحقيقي ويدخل في توجيهات وإلى زين الدليل الثاني لمسلك المشهور الروايات التي استدل بها وهي ثلاث صحيحة خالد بن أبي إسماعيل باب ثمانية عشر من أبواب القبلة حديث اثنين قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلي على أبي قبيس رحت أبي قبيس سيدنا ها شصعد فوق ولا ما صعد ما صعد هناك كمسجد يقولون أن النبي صلى فيه أي معجيم يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة فقال لا ماش وهي يصلي فوق جبل ابي قبيس والكعبه تحت مستقبل قال الانباء فاستدل بهذه الروايه على ان الكعبه الى عنان السماء والا كيف سوغت الروايه الاستقبال مع ان المصلي فوق الجبال ومن الواضح انه لا دلاله فيها على ذلك باعتبار أن من يصعد على جبل أبي قبيس ولي لو مددنا خطا من جبهته نحو الكعبه شنو لتقاطع معها نعم لما يصلي شنو أظف خد من جبهتي خط شك يروح لنا خط من فوق يروح الشكل خط من فوق يروح الشكل مقتضى تحدب الجبهه انتشار خطوط مختلفه الاتجاهات لا محاله خط منها يتقاطع مع الكعبه او الفضائل التابع لها عرفا اذا كان الجبل مو ارفع من الجهه الكعبه ما تكفي بناء على ان القبله هي الكعبه والسيد الخوي يقول القبلة هي الكعبة والفضاء التابع لها لا ليس الجات الكعبة هذا الكلام القبلة هي العين هي الكعبة والفضاء التابع لها دولاك هم يقولوا مو الجهان دولاك هم يقولوا القبلة واقعا هي هذا الخط من تخوم الأرض إلى عنان السماء هذا هو فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية على أن على مسلك المشهور الرواية الثانية ما رواه الشيخ وذكره في الوسائل حديث واحد باب ثمانية عشر عن محمد بن أبي حمزه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العاصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي قال نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء إنها قبلة من موضعها إلى السماء شو رايك في الرواية تامه وهذه الروايه تامه الدلاله لولا ضعف سندها حيث ان في طريق الشيخ علي بن محمد بن الزبير ولم يوثق عند سيدنا وان كان شيخا من شيوخ الاجازه الروايه الثالثه مرسله الصدوق قال قال الصادق عليه السلام اساس البيت قال الصادق عليه السلام اساس البيت من الارض السابعه السفلى الى الارض السابعه العليا يعني عبر عن السماء السابعه بشنو بالارض مع انه الملائكه يعتبروها ارض اساس البيت من عليكم السلام من الارض السابعه السفلى الى الارض السابعه العليا وهي ايضا تامه الدلاله لكنها ضعيفه السند بناء على عدم قبول مراسيل الصدوق التي تاتي بصيغه جزمية وبالجملة يقول سيدنا الظاهر اختصاص القبل بالبيت نفسه وما يتبعه عرفا بل هذا هو الحال فشنو؟ في جميع الأوقاف والأملاك من المساجد وغيرها فإن المسجديه لا تذهب إلى مدخم السماء فإن المسجديه لا ترقى إلى عنان السماء ولذلك لو مر الجنوب بالطائرة على الفضاء البعيد عن المسجد لا يعد شنو دخولا للمسجد وإنما المسجديه بحدود الفضاء بل حدود الفضاء المتعارف كما لو مر شخص بالطائره على بيت السيد عباس مثلا فانه لا يحتاج الى ان ياذن له وامثال ذلك ياتي الكلام غدا الخميس ان شاء الله ليس هنا ولكن في المدرس هناك في مدرسه الامام الحسن المجتبى ندرس بكره الخميس لانه عوض عن اليوم الذي عطلنا فيه على العادة فندرس غدا يوم الخميس نتعرض لرأي السيد الإمام الذي ذكره في كتاب الخلال في تحديد القبلة والحمد لله يا رب العالمين